والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه اليوم نستأنف الدروس الدرس الموطأ الذي توقف في حلقة واحدة نبدأه اليوم إن شاء الله على بركه الله فليقرأ علينا القاريء قال رحمه الله فحدثني عمالكه إن عن انس المالكي انه قال كنا نصلي العشره ثم يخرج الانسان الى نعم قال وحدثني جهاد عن مالك عن إبن شهاد عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العفرة ثم يدخل ذلك إلى قبالي فيأتيه من شخص قال وحدثني عن مالك عن رديعك إبن عبد الرحلان عن القاسي بن محمد أنه قال ما أدرك من ناس إلا وهم يصرفون مدورة بعشيه قال الإمام مالك رحمه الله قال لما يحيى بن يحيى الليفي وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصل العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف فيجدهم يصلون العصر نعم هذا الحديث ساقه الإمام مالك من رواية أنس بن مالك أن الصحابة رضي الله عنهم كان كانوا يصلون العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف لحاجته فيجدهم يصلون العصر يعني هذا فيه دليل على أنهم كانوا يأخرون صلاة العصر إلى وسط الوقت إلى وسط الوقت وكان هنا ليست للدوام يعني أحيانا يتأخرون في زراء مزارعهم وفي حيطانهم وبساتينهم فيتأخرون فيصلون العصر في وسط الوقت وصلاة العصر في أول وقتها أفضل من وسط الوقت لكن أحيانا لبعض العذار لا بأس بشرط أن يكونوا جماعة يعني في المسك وليس معنا ذلك أن الإنسان تخلف عن صلاة الجماعة ليصليها في وسط الوقت أن صلاة الجماعة عندنا في المالكية سنة لكن القول الراجح أنها وادبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوت المتخلفين هم بإحراق من تخلف عنها في بيته قال هممت أن أمر بالصلاة فتقام بيوتها ثم امر بحطب فيحططب ثم امر بالصياط فتقام ثم وخالف الاقوام لا يشهدون الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم وتحريق البيوت على من فيها يدل على ماذا ان ان صلاه الجماعه واجب لان تحريق يلزم منه اثناف اتلاف النفس ويتلافش المال ولا يمكن أن يكون إطلاف المال وإطلاف النفس في أمر مسنون أو في ترك أمر مسنون والرسول هم بذلك والرسول معصوم في همه كما أنه معصوهم في فعله ومعصوم في تركه طيب الحديث الحدي عشر وحدثني عن مالك عن وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك إن أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة نعم. قباء موضع بالمدينة على بعد ميلين على بعد ميلان على بعد ميلين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي في المسجد المشهور بمسجد قوبا وفضائل الصلاة فيه مشهور والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل يوم السبت فيصلي فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذائب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفع هذا أيضا فيه دليل على على أنهم كانوا يصلون العصر في أول وقتها لأنهم إذا أخروا ما يمكن إنسان يأتي من قباء ويدرك الناس وهم يصلون العصر والشمس لا زالت إيش مرتفع إلا إذا صلوها في أول وقت إذن بهذا التبين ما ذكرناه من قبل أنه كانوا صلونا صلاة العصر في أول وقتها وأحيانا صلوناها في وسط وقتها وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشيه ربيعة ابن عبي عبد الرحمن شيخ مالك وكان يلقب بربيعة الرأي وهو من شيوخ الامام مالك رحمه الله روى هذا الحديث عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وهو احد الفقهاء السبع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال ما أدركت الناس القاسم تابعي أدرك الصحابة ومحمد بن أبي بكر أبوه ولد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم نفست به أسماء بنت عميس في طريقها الى مكه فهل يكون ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ما ادرك لانه يكون ولد في حجه الوداع الرسول مكث بعد حجه الوداع مقدار 8 يوم اللي كم شهر ها شهرين ونصف بسيط الشاهد قال ادركت الناس يعني ادركت الناس قيل المراد الصحابه نعم أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشيين القاسم أدرك الصحابة بلا شك لأنه من التابعين يعني إلا وهم يصلون الظهر بعشي العشي يعني كل ما بين الظهر إلى غروب الشمس يقال له عشي وقيل إلى منتصف الليل وقيل إلى الصبح هذه أقوال في العشرة يبدأ من حين الزوال إلى غروب الشمس هذا هو المشهور جزم به ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وقال بعضهم العشي إلى نصف الليل وقيل إلى الصبح والمشهور هو الأول هذا فيه أنه أنه كانوا يصلون الظهر بعد أن يبرد الحرب هذا معنى يصلون الظهر بعشيين يعني إذا برد الجو في أيام الصيف فإنهم يبردون بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بشكل فإن شدة الحر من فيح جهنم والله سبحانه وتعالى لما اشتكت النار فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا عفان الله وإياكم منها قالت أكل بعضي بعض فأذن لي بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأذن الله لها بنفسين فذلك ما تجذونه من حرها في الصيف واحيانا في الشتاء نعم اكم وقت الجمعه قال افسه نيه يا شمائل العفني ابي سهيل ابن مالك قال ابي ان المقالي كنت أرى تنفسة لحقيق ابن أبي يوم الجمعة تضرع إلى إجاية النسجل الضبين فإذا قشي التنفسة كلها ظلم أي ظلم الجلال فارج عمر بن الضطار وصد الجمعة قال ما لهم يقصد وارد ثم ننجل بعد صلاة الجمعة فنجل قائلا بالضحار هنا عن ابن عماري عن عن ابي عن ابن ابي الصليب ان عثمان عفاني صلى الجمعه بالمدينه وصدا السيد نعم وقت الجمعه وقت الجمعة يعني هذا باب في بيان وقت الجمعة في ناس ينطقوا الجمعة يقول لك جمعة يقول لك صلينا الجمعة يكسر إيش الجيم وبعضهم يقول جمعة على وزن الزمعة جمعة والأفصح فيها ضموا الجيم وتحريك الميم تحريك الميم بالضم جمعة وسمية الجمعة جمعة لأن الناس يجتمعون فيها أكثر من اجتماعهم على صلاة أخرى وقال بعضهم سمية الجمعة لاشتراط أدائها في جماعة وليس هناك صلاة يشترط لها الاجتماع إلا الجمعة فالظهر ممكن يصلوها شخصين ممكن يصليها الإنسان منفردا إذا ما أدرك الجماعة بخلاف الجمعة فإنها لا تصح إلا بجماعة صحب إلا بجماعة فلو فاتته فلو فاتت المكلف في جماعة فإنه يصل ظهرا أو أدرك الإمام في التشاهد فإنه يصل لها ظهرا والجمعة لها وقت خاص ولذلك أفردها الإمام مالك بباب فقال وقت الجمعة أي باب وقت الجمعة طيب حدثني يحيى عن مالك عن عمه عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب أو لعقيل بن أبي طالب يوم تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب صلى الجمعة قال مالك ثم نرجع بعض الصلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء نعم هذا الحديث يرويه الإمام مالك من طريق عمه أبي سهيد وهو مالك هو يعني مالك ابن أبي عامر والد أبي سهيل يرويه عن حمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه الذي هو مالك ابن أبي عامر والد أبي سهيل قال كنت أرى طنفسة الطنفسة يعني فرش صغير مصنوع من سعف وخمائل هذه الطنفسة أشبه بشيء يسمى الآن مصلايا أو كلم لعقيل ابن أبي طالب يعني هذه الطنفسة كانت لعقيل ابن أبي طالب أخو علي ابن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي الغربي صفة للمسجد يعني المسجد الغربي فإذا غشية فإذا غشية طنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر ليصلي بالناس يوم أن يصلي بهم صلاة الجمعة قال مالك المالك ليس هو مالك ابن أنس هنا مالك إيش ابن أبي عامر نعم جد مالك الإمام قال مالك ثم ندع بعض الصلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء يعني قال نصلي الجمعة ثم نقيل بعد ذلك هذه في بيان يعني أنهم كانوا يصلون صلاة الجمعة بعد الزوال مباشرة كالظهر تمام. قال وحدثني عن مالك عن عمر بن أحي المازني عن, أبي عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان صلى جمعة بالمدينة والصلى العصرة بملل قال مالك يعني ابن أبي عامر جد مالك الإمام وذلك للتهجير وسرعة السيد صلى عثمان بن عفان وهو أحد الخلفاء الراشدين وزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام المظلوم الذي قتل في داره محصورا رضي الله عنه وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم به أنه شهيد لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد وتحرك الجبل واهتز بهم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان فنبئ بالشهادة وهو لم يتقلد الخلاف وهو الذي جهز جيش العسرة بكامله مئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها ومتاعها وطعامها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة نفقته في سبيل الله قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاشفا لفخذيه فلما رأى عثمان سترهما فقال دخل عليك أبو بكر ثم دخل عمر فلم تغير من حالك شيء فلما دخل عثمان أضطيت فخذيك فلماذا فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال ألا أستحي يعني من عثمان ألا أستحي من تستحي منه الملائكة وأراد بذلك عثمان وفضائله كثيرة ومشهورة كان يصلي الجمعة بالمدينة يعني في أول وقته بعد الزوال ويصلي العصر بملل ملل يعني بمعنى يصليها مع التراخي ملل يعني يصليع بتراح وليس المعنى أنه يصليع حال كونه ملولا منه لا هذا لا يظن بعثمان ولا يظن بمن دون عثمان فكيف بعثمان الخليفة الراشد وأسبق الناس للإسلام بعد أبي بكر كان أسبق الناس للإسلام من الكهول من الكبار أبو بكر ومن الشباب علي بن أبي طالب ثم بعد هؤلاء عثمان رضي الله قال مالك هو ابن أبي عامر والد أبي سهيل جد مالك الأدنى قال مالك وذلك للتهجير كان يصلي الجمعة في أول وقتها لأجل التهجير وسرعة السير فقوله ذلك للتهجير وسرعة السير يعود إلى قوله ويصلي العصرة بما لا ال... يقرأ فأكم من ادرك ربعه من الصلاه قال حدثني يحيى اعمالي عن ابن شهاب ان ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي مغيره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ادرك ربعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه قال حدثني اعمالي عن نافع ان عبد الله بن فقد فهدفت السجد قال وحددني عن مايه أنه بلغه أن أعب الله بن عمر وسيد ابن ثالث كانا يقولاني من أدر الرابعة فقد أدر السجد قال وحددني عن يحيى عن مايه أنه بلغه أن أضاف غيرك فال يقول من أدر فالربعة فقد أدر السجد ومن فاله الله من الرؤان فقد فاله غير كثير نعم قال لإمام مالك رحمه الله من أدرك ركعة من الصلاة هذه الترجمة هي جملة الشرط هذه الترجمة جملة شرط حزف جوابها. وتقديرها من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وحذف جواب الشرط للعلم به القاعدة في علم العربية أن حزف ما يعلم جائز كل معلوم ضرورة فحزفه جائز والأمر الذي لا يعلم حسفه ممتنع قال الله عز وجل قتل الخراصون حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه فارتفع ارتفاعه قتل الخراصون أصلها قتل الله الخراصي وقتل هنا بمعنى لعنة فقتل الخراصون يعني لعن الخراص والفاعل محذوف هنا لدلال السياق عليه قال ابن مالك في الخلاصة وحسب ما يعلم جائز كما تقول زيد في جواب من عندكما حز جواز حز ما يعلم ضرورة إما من السياق أو من غير السياق فالإمام مالك رحمه الله قال من أدرك ركعة من الصلاة تقدير فقد أدرك الصلاة والجملة الشرطية يجوز حزف جوابها إذا كان معلوما قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحذف يعني جواب الشرط يعني يكون جواب الشرط هو نفسه جملة الشرط هذا أيضا معلوم من السنة النبوية يكون جواب الشرط هو عين ايش جملة الشرط كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث النية قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وين جملة الشرط فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هو العصل المغاير بين جملة الشرط والجواب والسياق يقتضي أن يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته مقبولة أو يقول من كانت هجرته لله إلى الله ورسوله فهجرته صحيح أو يقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته متقبل أو ما أشب ذلك من السياق لكن أعاد نفس جملة الشرط وجعلها جواب الشرط والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي مقبولة لأن الهجرة لا تقبل إلا إذا كانت لله ولرسوله إلى الله تعبدا وإلى رسوله اتباع المهم قال, مالك قال يحيى بن يحيى الليثي قال عبيد الله بن يحيا ابن يحيا الليثي حدثني يحيا وكأنه يقول حدثني أبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف يروي الحديث عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة علم بهذا الحديث أن إدراك, يكون إدراك الصلاة يكون بإدراك الركعة فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومعنى أدركها يعني صارت صلاته جماعة ويترتب على صلاة من الأجر ما يترتب لمن حضرها من أولها إذن يستفاد من هذا الحديث أن مدرك الركعة الأخيرة مدرك لجميع الصلاة وليس المعنى أنه لا يلزمه أن يأتي بما فاته منها لأنها ظاهر الحديث يقتضي أن من أدرك الركعة الأخيرة فقد أدرك الصلاة وبالتالي يسلم مع الإمام يقول ابن بطال شارح البخاري ليس هذا مرادا للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أن مراده أنه أدركها من حيث الفضل والأجر ثم يأتي بما فاته منها وهل يأتي بما فاته منها على سبيل الإثمام أو على سبيل القضاء المالكية قالوا إذا أدرك من الصلاة الأخيرة إذا أدرك من الصلاة الركع الأخيرة فإنه يكون قاضيا في الأقوال بانيا في الأفعال يكون قاضيا في الأقوال وبانيا في الأفعال قلنا لهم ما فيهمنا هذا الكلام قاضيا وبانيا قاضيا في الأقوال يعني إذا كان أدرك من العشاء الأخيرتين الأخيرة فإنه يأتي يأتي سرا بالفاتحة ثم يأتي بالثالثة بالفاتحة وإيش وسورة جهرا والرابعة بالفاتحة وسورة جهرا يكون قاضي بالنسبة للأقوال يعني في الأقوال كالذي قضى ما فات. وفي الأفعال كالباني كالذي أتى بالأخيرة الأولى والثالثة عنده هي إيش الثانية عنده هي الثانية ثم يأتي بالثالثة ويأتي بالرابع فيكون صورته كصورة الباني فيعتبر التي أدركها هي الأولى والتي قام لها الثانية والتي قام لها بعد ذلك السالثة والتي قام لها بعد ذلك الرابع فيكون بانية في الأفعال وقاضي إيش في الأقوى وقال طائفا من الفقهاء يكون بانيا في الأقوال ولا وعلى هذا القول فإنه إذا قام في الثانية يأتي بها جهرا بالفاتحة وسورا ثم يجلس للتشهد الوصف ثم يقوم فيأتي بالفاتحة سرا ثم يقوم فيأتي بالفاتحة سر فيكون قاضي الاقوى يكون بالي في الافعال والاقوى يكون بالي في الاقوال والافعال وهذا القول هو الراجح وسبب اختلافهم اختلاف المالكيه وغيرهم حديث ما ادركتم فصل وما فاتكم فاتم وفي روايه فقد فتمسك المالكيه بروايه فقد وتمسك غيرهم بريائة فأتموا وقد حقق الحافظ بن حجر في فتح الباري أن القضاء لا يناف الإتمام فإنه جاء في لغة القرآن إطلاق القضاء على الإتمام قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله يعني أتممتم مناسككم وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله هو المعنى فإذا أتممتم صلاة إذا قضيتم الصلاة فانتشت يعني فإذا أتممتم الصلاة فانتشت فيقول رواية القضاء لا تنافي رواية فأتموا فيكون المصلي في مقام له من صلاته مما تبقى منها يكون بانيا في الأقوال والأفعال وهذا القول هو اختيار ابن تيمية والحافظ بن رجب الحنبلي في كتابه القواعد الكبرى واختيار الحافظ ابن حجر والصنعاني والشوكاني والصديق حسن خان كما في الروضة النضيه وغيره حدثني عمالك عن, عن نافعين ان عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول اذا فاتتك الركعه فقد فاتتك السجدة إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة الركعة المراد بها هنا الركوع يعني إذا فاتك الركوع من الركعة فقد فاتتك السجدة بمعنى حتى لو سجدت فإن هذه السجدة لا عبرة بها ولا تكن مدركا للصلاة بها إنما تكون مدركا للصلاة بالركعة والركعة لا تكون مدركا لها إلا بالركوع فمن فاته الركوع فقد فاتته السجدة حتى لو أتى بها فإنه لا يعتبر بهذه السجدة لكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا دخل, الإمام إذا دخل مع الإمام وهو في السجود ألا يسجد معه أنه قد يفهم من هذا الحديث فأعتدك تتركه يقول لك هذه الركعة ما أننا فيها خلاص السجدة الأولى يتركه حتى يأتي بالثانية ويقوم يقول لك نحن محسوبة لنا من من هذا القيام أما السجدة لا تود لا تجي وهذا خطأ السنة أن تدخل مع الإمام على أي هيئة كان وأنا أنبه طلاب العلم حتى ينبه المسلمين إذا جئت إلى الصلاة وأدركت الناس في السجود فسيد معهم لكن لا تعتبر بها لا تعتد بها ركع وإذا أدركتهم راكعين فاركع معهم واعتد بها قال أبو بكر رضي الله عنه إذا وجدتم الإمام راكعا فاركعوا معه واعتدوا بها ما معنى واعتدوا بها يا وليد أحسبوا الركعة عبر بأي تعبير المهم نفهم أنك أنت مدرك للمعين واعتدوا بها يعني أحسبوها واضح؟ واذا ادركتم الامام ساجدًا فاسجدوا معه واعتدوا بها ولا تعتدو به إذا ادركتم الامام راكعًا فاركعوا معه واعتدوا به واذا ادركتموه ساجدًا فاسجدوا معه ولا تعتدوا به فقوله فاسجدوا معه وقوله واركعوا معه يدل على أن الامام في الجماعة إذا وجدته على أي حال كان تذقن معه على الهيئة التي هو فيها ولا تنتظر حتى يقوم من الصلاة وهذا أمر مشاهد تجد كثير من الناس تنتظر لهم الإمام يقول لك خلاص هذا الشهر ما إن عندنا في وراته لو عينوا يوم تسعة وعشرين في بيت يقول لك هذا اليوم ما يعطونه ليه في الغالب لأنه داخل في الشهر يش. لا ينتهي ما تتعامل كما تتعامل مع من يعادل تعامل مع الله اختلف اسجد معه ولك الأجر بل أهم أمور الصلاة السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل حتى قال بعض السلف كنت إذا وجدت الناس سجودا سجدت طاعة لله فلعل الله أن أدعوه بشيء في هذه السجدة التي لا تحتسب لي فيستجيب الله فيها دعاي وهذا ليس ببعيد دائما ربنا يلاحظ من الناس الخضوع أي حاجة فيها شيء من الخضوع وانت ما عارف ما محسوب عليك وما حيعتبروها ليك وسجدت طاعة لله ربنا يقول الدعاء الذي دعا به في هذه السجدة خاصة أجيبوه إياه فيستجيب الله دعاءك فتفوز بسعادة الدارين تسأل الله فيها الجنة وكان السلف يتح... يتحورون الدعاء في هذه السجدة لأن الإنسان يسجدها وهو مستنكف عنها لما لغوا اننا فيا صلاح مش قالوا عزجد نسي فكون ايه في قلبه ما مايل عليها شيء فدي جاءت محل الغنيمه هذه السجده التي يسميها بعضهم بسجده الغنيف لانه ديك انت بتسجد وتعتبرها محسوبه وحتى تعتبر لك ركعة وكذا بتكون مطمئن ليها لكن دي تسجدها طاعة لله سبحانه وته كرجل قيل له هذا آخر يوم في الشهر لو اشتغلت فيه تأخذ لكن ليس كأجل يومك الذي من أول الشهر نديك في وحاية شوف المرتب نحسب اليوم فاستنكف عنها والآخر قال ماذا ما نتعينت أتدرب على العمل وأدخل هذا اليوم فعل الله أفوس فيه فالعلي أفوس فيه بشيء من الأجر والخير وزعت جوائز في ذلك اليوم فشملت هذا الذي دخله في أول ليلة وقالوا بعض الصحابة أسلم وشهد شهادة الحق بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول وكان هذا الرجل أول عهده بالإسلام فبينوا له كيف صلي ماذا يقرأ كيف يركع كيف يسجد فصلى فراد يصلي الظهر خلاص حلموه هو في الضح أسلم في الضح فدع داعي الجهاد فقتل في سبيل وهو لم يأتي شيئا من الدين إلا أنه قاتل فمات في سبيل فأدخله الله الجنة لذلك الإنسان لا يحكرن من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق ماذا ما عندك حية تبدأ له هش في وجه وبش وهذا ما ما بمبلغ ولا بفلوس ما بفلوس تلقى الأجر وربما يكون أجرك يكون أجرك أضعاف أضعاف أجر من تصدق وهو لا يريد وجه الله أنت تكون أحسن وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجد من أدرك الركعة فقد أدرك السجد ماذا المعنى من أدرك الركعة فقد أدرك السجد ها ها هي. من أدرك الركعة فقد أدرك السجد ها يحتم الوجهين يحتم الوجهين في التفسير من أدرك الركعة قد أدرك السجدة يعني فقد أدرك الصلاة وهذا من باب اطلاق الجزء وإرادة الكل من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة وعبر عن الصلاة بإش بالسجد. هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني أنه مدرك قوله من أدرك الركعة يعني من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة يعني فقد حسبت له فقد حسبت له الركعة فقد حسبت له الركعة هذا الوجه الثاني وأيهم أقرأ الثاني لأن إطلاق السجدة على الصلاة من إطلاق الجزء على الكل الكبير وإطلاق السجدة على الركعة إطلاق للجزء على الكل الصغير وأدري فهمتوا هذا عندكم في اللغة العربية إذا أراد أطلق الجزء وأراد الكل معروف هذا لما واحد يقول لك ما رايت وجهك مني يومين ما المراد يعني ما رايت شخصك من يومين فاطلق الجزء واراد ايش الكل ما رايت وجهك مش ما مدري اقول لك انا شفتك بعينك ويديك وبطنك بس ما شفت وجهك من يومين لا ما ما وجهك يعني ما رايت ذاتك وشخصك فاطلق الجزء اراد ايش الكل لكن الكل على درجات إذا قلنا من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة وحملنا السجدة الركعة حملنا على الركوع وحملنا السجدة على الصلاة فذلك من إطلاق الجزء وإرادة الكل الأكبر الصلاة أكبر من إيش من الركعة وإطلاق عرادة الكل القريب الذي هو الركعة هذا أقرب يعني فقد أدرك السجدة أي فقد أدرك ركعة ونحمل من أدرك الركعة يعني من أدرك الركوع هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل القريب وهناك إطلاق الجزء وإرادة الكل البعيد وحمل الكلام على الأقرب أو من حمله على الابح فهمتم يا جماعه ولا صار الكام رطانه واضح ها ها ما نقدر ايه لا بس ما فيها تطبيق دي في ناحية علمية الرسول قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة لكن قال من أدرك كان يقولان هذا من كلام عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة الركعة المراد بها الركوع والسجدة المراد بها الركعة طيب وحدثني يحيى عمالك عم انه بلغه ان ابو هريره رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعه فقد أدرك السجدة ومن فاتته من ادرك الركعه فقد ادرك السجده ومن فاته قراءه ام فقد فاته خير كثير قول من ادرك الركعه فقد أدرك السجدة قد تقدم معناه واما قوله من فاته قراءه ام القران فقد فاته خير كثير ولا شك في ذلك فاته خير كثير فاته خير كثير بلا شك الله المستعان أكفل الغنى يا شيء فرجل جئت إلى الصلاة لا تسوي أخوان في الأجهزة النغمات الأغاني هذا معصية لله إنسان إذا ربنا منع عليه بالجهاز هذه نعمة من الله والنعمة تقابل بالشكر ولا بالكفر بالشكر الإنسان ما يكفر نعمة الله عليه إيه بعض الناس طيبين يعملوا أذان بعضهم قرآن وهذا أيضا مكروه عند جماعة من الفقهاء ما يعمل شيء من هذا ولا يعمل أغاني يعمل رن عادي أنت منقصود إيش هو مقصود أن تتنبه أن فلان يتصل بك في الغناء الغناء تبارز الله بالمعصية وبدل أن تشكر نعم الله عليك تكفر النعم هذا من باب التنبيه والذكرى والذكرى تنفع المؤمنين طيب قال من فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير لأن أم القرآن لأن قراءة أم القرآن الفاتحة في الصلاة من أركان الصلاة فإذا فوتها متعمدا بطل الصلاة واذا فوتها نسيانا فلابد ان يأتي بها واذا لم يأتي بها حتى تلبث بركن حتى, أدرك حتى جاء الركوع من الركعة التي تليها او جاء مقابلها من الركعة الثانية فهذه الركعة تلغى في حقه وتكون ثانيته أولاه وثالثته ثانيته ورابعته ثالثته ويأتي بركعة بدل الركعة الملغية ثم يسلم ثم يسج السجدتين للركعة التي ألغاه ولا شك أنه بذلك قد فاته خير كثير واجر عظيم نعم تقرأوا باب واحد باب ما جاء في بلوب الشمس وقصر الليل قال حدثني يحيى عمالك عن ناثر أن عبدالله في عمر كان يقول في بلوب الشمس ميلها قال حدثني عمالك عن تارولة احتصائر القصير قال خبرني مخبرون أن عبد الله من عباس قال يقول ذلوك الشمس إذا قاء وغسق ليه باجتماع ليه وظلمته نعم قال باب قال ما جاء في ذلوك الشمس وغسق الليل يعني هذا باب في بيان ما جاء في ذلوك الشمس وغسق الليل حدثني يحيى عن مالك عن نافع نافع هو مولى بن عمر رضي الله عنه وهو من فقهاء المدينة ومن شلوخ الإمام مالك رحمه الله وهو مولى من الموالي وكان الموالي أهل علم وفضل ونبل ومنزلة فعطاء ابن أبي رباح كان من شيوخ العلم في مكه و كان من شيوخ العلم في المدينه حطاب ابن ابي رباح وحطاب ابن يسار وسليمان ابن يسار و نافع مولى ابن عمر وغيرهم من الموالى الذين وفقهم الله لحمل العلم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنافع أخذ العلم عن ابن عمر وعطاء ابن يسار أخذ العلم عن ابن عباس وعن ميمونة لأنه كان مولا لها وسليمان أخوه أيضا كان مولا لميمونة اشترتهم وكاتبتهم ثم اعتقتهم وكذلك مولى بن عمر نافع أخذ العلم عنه والموالي كانوا في ذلك الوقت عنهم يؤخذ العلم ولذلك الزهري لما جاء إلى المدينة وسأل أولي المدينة قال من تركت على البصرة قال فلان قال من, من, من الموالي قال من الموالي قال من تركت على الكوفة قال فلان قال من العرب أم من قال من الموالي قال من تركت على البصرة قال فلان قال من عرب من الموالي قال من الموالي فما زال يطوف البلاد يسألوا عن كل يعني بلد منها فيقول من الموالي فقال من تركت على المدينة ولعل ساله ذا ذلك في الحج قال ترى سالت قال وقال لي من تركت عن المدينه قال فلان قال من, من العرب من الوالي قال من العرب فقال ويحك يا زهري قد فرجت عني هذا يدل على أن العلم كان يحمله الموالي لان الاحرار انشغلوا بالقتال وانشغلوا بتمصير الأمصار وبالملك والحكم وبقي هؤلاء يأخذون العلم عن فقهاء الصحابة حتى صاروا إلى منزل كبير وأئمة الإسلام أغلبهم من العاجم البخاري والترمذي وغيرهم من العاجم العلم لا يعرف الجنس ولا البلد العلم من أخذه على به ومن تركه ذل وصغر عندنا واحد جل عطاء بن أبي رباح وكان عطاء طويل العنق كبير الرأس فلما جاء إليه في مجلس الحكم ارتعد منه أحد الخصمين وخاف وجهه فجعل يمسح رقبته ويقول ورقبتي رقبتي يخشى عليها من عطاء وكانت أم عطاء شاهدة المجلس شاهدة المجلس قالت يا أبني ربع بنفسي او لك رقبة انا تشوف الرقاب كيف انت تقول رقبة رقبة ليس لك رقبة انظر الى ابن عطاء كيف رقبته وهو كان عظيم الرقب تكون نحو الشبر وزيادة فقالت له انت ما عندك رقبة زادة شوف الرقبة كيف قال أن عبدالله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلو قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا وقت الظهر أقم الصلاة لدلوك الشمس اللام هنا بمعنى لا اللام هنا تسمى لام الوقت أقم الصلاة لدلوك الشمس أي في وقت دلوك الشمس كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذه اللام أيضا تسمى بلام الوقت أي في وقت يستقبلن به العدة والمرأة لا يمكن أن تستقبل العدة إلا في وقت طهرها أو هي حامل لأنها إذا طلقت في الحيض فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر لما طلق المرأة في حيضها قال أمسكها حتى تطهر من هذه الحيضة الذي طلقتها فيها ثم تحيط ثم تطهر ثم ان شاء طلق وإن شاء أمسك فيكون حصل إضرار بإيش؟ لأنها إذا طلقت في الحيض فإنها لا تستقبل العدة بأول حيضة بعد هذه الحيضة بل تمكث حيضة ثم طهر ثم تطلق ثم تدخل ثلاث حيضات فتجتمع عليها خمس حيضات وهذا من أعظم الإضرار بالنساء ولذلك قال, عليه الص... قال جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي لوقت عدة أي في وقت يستقبلن بالعد وإذا طلقتها في الطهر فإنها تحتسب بأول حيضة بعد الطهر زالت درر ولمازال زالت حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة تخرجون العيد وأما إذا طلقت في الحيض تمكث كم خمسة المهم هذه إشارة إلى الآية التي تشبه آية أقم الصلاة لدلوك الشمس وجه المشابه بين الآيتين هذه فيها بيان وقت الظهر والأخرى فيها بيان وقت الطلاق والجامع بينهما اللام في قوله لدلوك الشمس وهنا هنا لدلوك الشمس وفي آية الحيض أيوة قال لعدتهم أيه لوقت عدتهم ودرك الشمس عن ميلها كما قال ابن عمر وتفسير الصحابة للآية في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما حقق ذلك الإمام الحاكم في كتابه المدخل إلى علوم الحديث وحدثني عن مالك عن داوود بن الحسين قال اخبرني مخبر ان عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس اذا فاء الفيء هل في اختلاف بين تفسير ابن عمر وابن عباس ابن عمر قال دلوك الشمس ميلها يعني ميلها عن كبد السماء وابن عباس قال دلوك الشمس اذا فاء الفيء والتفسير ايش واحد لأنه لا يفي ألفيه إلا إذا مالك إلا إذا مالك واحد قال لك تعال لي الساعة وحدة ونص والتاني قال لك تعال لي لما النظل يرمي بإيجاه نفسك لأنه ما يرمي بإيجاه إلا تأتي الساعة وحدة واحد ده هذا من باب التفسير يعني شنو تفسير التنوع التنوع في العبارة لكن المعنى واحد طيب اقم الصلاة لدلوك الشمس ثم قال الى غسق الليل هنا شمل كم وقت وقت العصر والمغرب والعشرة قال اقم الصلاة لدلوك الشمس وبعدين إلى غسق الليل يعني إلى أن تشتد ظلمة الليل اجتمع الليل وظلمته أنت في صلاة تفرق من صلاة وتدخله في أخرى جماعة من القرآنيين ممن يقولون أن نحن نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة لأن السنة فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها كذا القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء هؤلاء الذين يقولون نكتفي بالقرآن هم مناقضون للقرآن نفس لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واحد ناقشناه من هؤلاء قلنا الله ماذا تفعل بقولي تعالى وما أتاكم رسولة فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال ما أتاكم الرسولة عن القرآن قال القرآن ذات لا يريد أن يفسر آية وما أتاكم الرسولة فخذوه يعني السنة لا قال وما أتاكم الرسولة عن القرآن فخذوه يعني القرآن قلت له ماشي, ماشي طيب آخر الآية وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه مرضو القرآن كيف ينهانا عن القرآن قلت له انت أرجعت الضمير إلى القرآن في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه أي القرآن ومشيناه عليه معنا غير صحيح وما نهاكم عنه برضو القرآن كنت له إذا كان فسرتها بالقرآن معناها أن الله نهانا عن القرآن وما نهاكم عنه قال لي بس دي أنا بمشي لشيقنا وبأخذ من الجواب قال لي الشيق بين لنا أو للاه لقنا وما نهاكم عنه يعني القرآن نهان عنه لا لكن قال يقول إنه معنى الشيخ بيكون وهذا كثير من الناس يجعلون عقولهم عند رؤوسهم وشيوخهم ولذلك لا يتبعون الحق إلا إذا استشاروه وذلك يجيب له باطل تاني وشبه تاني يقول وما نهاكم عنه أو ينكر له هذا المعنى أو يكلمه بأي شفا شيطاني واحد أيضا نقشه بعض العلماء والمشايخ فقال له أسألك أو تسألني قال بل اسأل أنت فقال أسألك هل رسول الله صلى الله عليه وسلم له زوجات؟ أو ليس له زوجات قال نعم له زوجات قال أسألك عن أحب نسائه إليه فحار صاحبنا جوابا لأنه إذا قال عائشة فلا ذكر لعائشة في القرآن وإذا قال لا ما في واحد اسم عائشة فقد جاهد الجاهل المعلوم من الدين بالضرور فوقع في حيره اشياء والناس في حشد والناس مجتمعين مناظره مشهوده فاخير الناس الجالسين في المسجد طالبوا الشيخ بانهاء الايه المناظره لان الرجل اذا كان لا يعرف هم المؤمنين فليس حريا بأن يناقش أو يناظر وفي صبعا عامة الناس ما عارفين الزلد من موقفه الموقفه على أنه لو قال عائشة لأقرب السنة ضرورة لأن عائشة إنما جاءت في السنة ودائما الإنسان إذا ناظر أهل الباطل يمسك أبسط الأسئلة وأبسط الأمور التي يتضح بها الصواب للناس لأنه بنقصود هداية الناس لعلنا نكتفي بهذا القدر من التعليق على موطن الإمام مالك رحمه الله رجاء نواصل في الدرس في القادم إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله